يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير فصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله